نبأنا الله من أخباركم سيغل الله عملكم ورسوله ثم تغدون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحرفون, لكم. سيحرفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم غجس ومأواهم جمن مجزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن يرضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين العابشندك فعون لفاقوا أذده أن لا يعلم حدود ما أنزل على الله ما أنزل الله على رسوله الله عليم حكيم ومن الأعاب من يتخذ ما يوفق مقامه يتغصب بكم الدائِق عليهم دائهت السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوافق وباتا لنعاده الله ما يوافق وباتا لنعاده الله صلوات الرسول الا ان لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله مغفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجعين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعدلهم جنات تجري من تهديا أنها وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الخوز العظيم ومن من حولكم من الآراب منافعون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم لا نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون احترفوا بدنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن عليهم إن الله رفور خذ من أموالهم صدقة تطهئهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم أقول يعملون، أقول الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستنذون إلى عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون. الذين اتخذوا مسجدا ضراوا وقفا وتفريقا بين المؤمنين بين المؤمنين واصانا لمن هاجر الله ورسوله لمن هاجر الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا حسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد الأسز على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضى خير أم من أسس بنيانه على شفاة في النار على شفا جوفنا غرفنا ربي فينا عدمنا والله لا يندل القوم الظالمين لا يزال بني آدم الذي بلغبت لا يزال بني الذي بلغبت في قلوبهم إلا أتقطع قلوبهم الله عليم حكيم إن الله اشرع من إن أفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون, فيقتلون ويقتلون وعد عليهم حق في الطهارت والآتين والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببعكم الذي بايعتم Vadak ve Faus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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ وَعْدُهُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَوْلَى وَحِيًّا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا وَاغْتَدَاهُمْ حتى, حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تام الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين الذين اتبعوا الذين اتبعوه في ساعة العصمة بعدما كاد يزق قلوب فاحيين منهم ثم تبع عليهم إنه بمعروف وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أضاقت عليهم آفاق وَظَنُوا أَنَّا مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ لَعَلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ يَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا